وَلَا عَلَى النَّذِيرِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَلَا عَلَى النَّذِيرِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْ لَا سوََّأَعيون تَفِيغُوا مِنَ الدَمَّ يحَزَنًاأَل يلِذُمَا فيقُون سوََّ آيون تَفِي